مَن هُوَ مُسْتَغِيثٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعْتَبَرَةٌ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ لا يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي 111. ويرف خوفا وطمعا وينشئ السحاب السكون بِحَمْدِهِ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء